شبكه الملتمي تقدم لكم هي الحبيبه المختار صاحبها هي الحبيبه المختار صاحبها وفي السماء على طهرا وتزييها طهرا وتنزيها على الحرير أتاه جبريل يحملها إلى الرسول من الرحمن يهديها على الحرير أتاه جبريل يحملها إلى الرسول من الرحمن يهديها بحر من العلم الله تحصى شواطئه Al-Fiqh in fad yt-jari Fy sawaqihah Vahrun min al-alm ilah Tuhsar shawati'uh Al-Fiqh in Fy sواقي hva Men مثl عائشة Fy الفضl yedrik hva Men مثl عائشة Fy الفضl yedrik مِنأَّ ساءِ وَتَقَ في ماقهَا بِكرٌ مُطَهرةُ اللهَّهُ بََّأَه مِنْ فَوقِ سَبَع وَعَادَ من يعاديها من فوق سبع وعادا من يعاديها هي الحبيبة والمختار صاحبها يا الحبيبه المختار صاحبها وفي السماء على طهرا وتزييها على الحرير اتى جبريل يحملها إلى الرسول منا الرحمن يهديها على الحرير أتاه جبريل يحملها إلى الرسول منا Al-Fahmane yhdeyha Wal-Wahy yänzil بال- Ayat yقrõuha Al-Firashin Ma'al-Mukhtari yuwiha wal بال- Ayat yقrõuha على فراش معل مختاري اويها مغرها زخرفو الدنيا وزينتها مغرها زخرفو الدنيا وزينتها واختارت الله ول هاديها والله للناس وال اسلام تيمم مفضل يسري يكفيها وفي التيمم فضل يسري يكفيها يا الحبيبه المختار صاحبها هي الحبيبه المختار صاحبها وفي السماء علا طهرا وتنزيهها على الحرير اتى جبريل يحملها إلى الرسول من الرحمن يهديها على الحرير أتاه جبريل يحملها إلى الرسول من الرحمن يهديها حب الرسول قرين في محابتها ونصف أخبره في الدين ترويها لي تروي حب الرسول قرينا في محبتها ونصف اخبره في الدين ترويها لي تروي وما ومات في حجرها والقبر حجرتها وآخر العهد في دنيا مآقيها طوبى لها زوجتي دارين مسكنها بِجَنَّةِ الْخُلْدِ مِنْ أَزْوَاجِهِ فِيهَا بِجَنَّةِ الْخُلْدِ مِنْ أَزْوَاجِهِ هي الحبيبة والمختار صاحبها وفي السماء على طهرا وتنزيها طهرا وتنزيها, طهراً وتنزيها شبكة الملتزم الإخلامية